أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر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 إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون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 لدينا محضرون وَآيَةٌ لهم الْأَرْضُ الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا من ثمره وما عملته أَيْدِيهِمْ افلا يشكرون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 وَمَتَعَنِّ إلَّا حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِن ما رزقكم الله قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين آمنوا ألطعم من لو يشاء الله أطعمه ان أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرون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 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَوْمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِزُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْهُ دُونِ اللَّهِ آلهَةً لَعَلَّهُمْ يُصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُرُدٌ فلا يحزنك قومهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين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 بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون